خالق الاكوان خالق الاكوان يا ليس illa ka alhasib yu'thina laysa illa ka ilahun yabaniya laysa illa ka فالبرايا لا تغيب سودد لا ينبغي الا لربي خالق الاحياء منها لا قريب نشعز وصرد والكون يعلو يا خلقه دوما عجيب تجعل العيش بهي تَمِّهِ وَنَعِيماً وَبَعْدَتْ عَنِ الخطوب يَا ترتج الأحياء منه ودعاها أنت مولان مَوْلَانَا الْحَسِيبُ خَالِقَ الْأَكْوَانِ يا ليس الاك الحصيب يا عظيم بل ليس ليس المجيب يا عظيم بل ليس لك الهون يا منين ليس يولد ينبوع من وخَرِ الفرات فجمال ساحر يجري وقوت انت ام شئت صار القيظ بردا جنة تنزه بما تهدي الطيور وطيورا تسهر الراين تشدو تشدو رايحا جهه الهبوب وضبا تملا الروض مراحا منظر كم يدهش العين عجيب وشرف لا ينبغي إلا لربي انت فوق الخلق رحمان مجيد عظيما ليس الاك الحصيب يا ليس الاك اله ليس الاك المجيب يا ليس الاك اله ليس الاك المجيب kullatuwa